بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و السلام و رسول الله و اله و سلم على اله اخذنا الحرف الثاني من حروف المعاني الاحديه وهو ماذا عند من عندك ما هو الحرف الثاني من الحروف الاحديه الحرف الثاني الاول اخذنا الامزه والثاني الثاني الباء اما هل حرف ثنائي يا اخي هل حرفين؟ وصلنا الى قوله طيب الثالث اي من معاني البال الاستعانه استعانه طلب العون قال وهي الداخله على اله الفعل والاولى ان يقال تعريف عام هي الداخله على الواسطه بين الفعل والمفعول هي الداخلة على الواسطة بين الفاعل والمفعول من اجل أنها قد تأتي في حق الله جل وعلا وفي حق غيره نقول هي الداخلة على الواسطة بين الفاعل والمفعول قالوا با الاستعانة هي الداخلة على اله الفعل قد يكون آله وقد يكون ماذا واسطه وسبب سبب قال نحن نحن بالقلم البل استعانا كتبت مستعينا بالقلم على الكتابة وضربت بالسيف ضربت بالسيف مستعينا ضربت مستعينا بالسيف على الضربي ومنه بعشرة وخمسين بسم الله الرحمن الرحيم البلي من, من الاستعانا هي طلب ماذا العون من الله سبحانه وتعالى والمعتزلة ماذا يجعلونها ومنها زوج شري ويجعلون المصاحبه أي انها مجرد تبرك لماذا لماذا دافع اعتزال لا في اعتزال انهم يرون ان العبد هو الذي يخلق فعله وانه مستقل بخلق فعله فلا يحتاج ان رب العالمين لا يحتاج الى رب العالمين في عونه ولا لا يحتاج أن يعينه الله اصلا لانه يخلق فعله وهو خالق لفعله وهو مستقل للفعلة فلا يحتاج عون رب العالمين اصلا وهذا غاية الضلال وغاية الفجور وهذا هو علامه عدم التوفيق حتى قال أحد الشعراء اذا كان عون إذا كان عون الله للمرء حاصل تهيئ له من كل صعب المراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يكن عليه اجتهاده فاول ما يكن عليه اجتهاده قال ولم يذكر التسهيل بالاستعانه وادركها في مسائل السببيه ما الاستعانه السببيه يعني يعني ما ذهب تقارب احتمال بينهما تقارب احتمال Except that the reason is من to التعليل To ذكر healing. To the thinking الاتخاذ the الاتخاذ And the healing قال ولمذكره في تسهيل بالاستعانة من هو الذي لمذكره في تسهيل بالاستعانة؟ ابن مالك عنده الكتاب اسم تسهيل الفوائد قال بالاستعانة وأدركها في باء السابية احتمال وقال في شرحه شرحي على تسهيل باء السابية هي الداخلة على صالح الاستغناء به عن فاعل معدها مقاسة نحو فأخرج به من الثمرات اخرج به من الثمرات اخرج به أي بسببه من الثمرات أي إن إنزال الماء سبب لمن سبب لاخراج الثمرات لكن مسألة تأثير السبب ومسألة يعني النسبة إلى السبب هذا إنما هو لله سبحانه انما هو لله جل وعلا هو الذي يجعل السبب مؤثر أو غير مؤثر قد يتزوج الرجل فلم يولد له وقد يمطر على الأرض فلا تنبت وقد تنبت وقد ينبت الزرع ولا يثمر حكمة الله فوق كل شيء وسبحان الله ما أعظم من ذلك من ماذا يعني ما حصل من استخدام بعض الأسلحة يعني في العصر الحديث يعني ضربت بعض القنابل النووية الذرية على مناطق في اليابان هيروشيما فاثرت ايما تاثير وضرب اضعافها في بلد المسلمين يعني من بلاد الافغان من بلاد الشيشال من مغارها من المدن الذي يعني تحررت من القوة الشيوعيه ضرب بهذا السلاح وما هو اقوى ولم نلا ولم يوجد ذاك التاثير ولم يوجد ذاك التاثير لان هذا هي سبب لكن تأثير هذا السبب يرجع الله سبحانه وتعالى فلم تؤثر في البلدان التابعه للاسلام كما اثرت في بلدان الالحاد والشرك في اليابان فهذا الأمر لله سبحانه قال فلو قصد يسند الاخراج إلى الهاء لا حسن يعني أن هذا الماء يعني أخرج الماء الثمرات لكن يعني على السببية قال ولكنه مجاز لكنهم مجاز لا يحتاج إليه والأولى أن يقول لكنه سبب قال ومنه كتبت بالقلم وقضعت بالسكين فانه يقال كتب القلم وقطعت السكين السكينه الفعل اليها اسناد الفعل اليها على اي وجه آه على وجه السببيه على وجه السببيه ام طرر يعني انبت الربيع البقله والنحويون يعبرون عن هذه الباب الاستعانه واثرت على ذلك التعبير السافيه من هو الذي يقول هذا؟ ابن الملك. الملك يقول أثرت التعبير السافيه. لماذا أثرت التعبير السافيه؟ يقول بعض الأفعال من سبب سبحانه وتعالى. بعض الأفعال من سبب سبحانه وتعالى. فلا يحسن. يعني استعمال مساءة الاستعانة فالله جل الله على لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى عون ولا لا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير ولا إلى ظهير أبدا وهو الحي القيوم القائم بنفسه لنقيم لغيره سبحانه. قال وآثرت ذلك التعبير السابيه من اجل الأفعال من الى إلى الله تعالى فإن فإن استعمال السببية فيها يجوز استعمال الاستعانة لا يجوز لا يقال الله استعان بكذا على كذا لا انما الله عز وجل جعل كذا سبب لكذا فان جعل الظلم سبب للهلاك جعل الظلم سبب للهلاك مثال وجعل مثلا الحسد مانع من مانع الهداية هكذا كما حصل لابليس قال قال القاء التعليل قال ابن مالك هي التي تصلح غالبا في موضع اللام صح معلها حل احل محل الام التعليل وَأَلَكَ قوله تعالى انكم ظلمتم وَمُزُلُمْ بِاتَّخَاذِكَمْ لِعِقْلِ يعني ما هو سبب ظلمهم لأنفسهم ما هو سببه آه لاتخاذهم العقل بحل محلها اللام ويعني الباء المفيدة للتعليل يعني دائما هي الداخلة على سبب حصول الفعل الداخلة على سبب حصول الفعل يعني ما هو سبب ظلمهم لأفسهم اتخاذهم العيل قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ما هو سبب تحريم الله عليهم الطيبات الظلم إذن الباء إذا قرت سبب الفعل ماذا تسمى اهتع لي لي قال فكلنا أخذنا بذنبه كلنا أخذنا أخذ الله جل وعلا بضشه وإهلاكه ل ل لماذا لمن ظلم لمن عاشر كا ولمن عادد المرسلين ما هو السبب فكلنا أخذنا بهم منهم فمنهم وذكر اصناف ألم الهلكة واحترز بقوله غالبا غالبا لماذا لإخراق بعض الأساليب العربية التي يتفنن فيها في التعبير قال واحترز بقوله غالبا من قول العرب غضبت لفلان متى يقال غضبت لفلان إذا كان حين وإذا قال غضبت بفلان إذا كان ميت إذا كان ميت تقول غضبت بفلان وإذا كان حي غضبت لفلان يعني ما زال حي ما زال حي يعني نأتي باللام نأتي باللام لأن اللام حرف قائم اللام حرف قائم فتقتضي قيامك معه غضبت لفلان يعني كأن اللام قائمة وكأن الـ الـ الذي غضب قام مع من قام مع القائل الحي في نصرته مع المخاطب الحي في مناصرته سبحان الله قال واحترزا قوله غالبا من قول العرب غضبت لفلان إذا غضبت من عقله وهو حي وغضبت به غضبت بفلان إذا غضبت من عقله وهو ميت إذا غضبت من عقله وهو حي هذا غضبت الإفلال وغضبت به إذا غضبت من عقله وهو ميت دائما إذا إذا أتت للتفسير يأتي ما بعدها مفتوح I به المخاطب. was غضبت with someone ماذا what did غضبت خاطبك If I قلت upset with قلت and if I said anything I would have come with it I I said فسرت، you were to بعد If ماذا يكون to say خطاب، is فسرت meaning? The meaning of the sentence And if you were to say What is يعني ماذا The meaning قال ولم يذكر الأكثرون باء التعليل استغناء بباء السابية لأن التعليل والساب عندهم واحد ولهذا مثلوا باء السابية بهذه المثل التي مثل بها ابن مالك للتعليل السابية والتعليل شيء واحد طيب إن شاء الله إلا هنا الله خير.